بسم الله الرحمن الرحيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء والله الغني وأنتم الفقراء وقال الرسول يا رب ان قوم يتخذوا هذا القرآن ألا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين والذين آمنوا شب حبا لله مقتطفات من أجمل التلاوات الله هو الذي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات يخرجهم من الظلمات إلى النور مقتطفات من أجمل التلاوات ما جاء فله خير منها فله خير منها وهم من فزع مقتطفات من أجمل التلاوات وما انفقتم من نفقت نذرتم او نذرتم من نذر فان الله يعلم وما للظالبين من أنصار ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا واختلفوا من بعد ما جاء يوم تبيض وجوه وتسوى ولله ما في السماوات وما في لم يغفر لمن يشاء يغفر لمن, يشاء يغفر لمن يشاء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصريهم, سوف نصريهم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 يضربون وجوههم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا, وذوقوا عذاب الحريق وما أدنى كما يوم الدين ثم ما